المسألة الخامسة سنن الفطرة وتسمى أيضا خصال الفطرة وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة الفطرة يعني الخلقه أو الغريزة فسنن الفطرة يعني السنن التي أحبها الله عز وجل أو فطر الله الناس عليها جعلها فيهم لك ويبغضونها يبغضون عدم فعلها ويحبون فعلها دون إرشاد دون إرشاد يعني بطبيعة النفس تحب فعلها منها عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر الأول الاستحداد وهو حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج سمي بذلك الاستعمال الحديده فيه وهي الموسى وفيه إزال... وفي ازالته جمال ونظافه ويمكن ازالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعه دي اول حاجه من سنن الفطره الاستحداد اللي هو حلق العانه والعانه هو الشعر النابت حول الفرج حول الذكر او قبر المراه اما الشعر النابت حول الدبر لا يدخل في الاستحداد انما يدخل في التنظيف ان اراد الانسان ان ينظف من باب النظافه ينظفه انما لا يدخل في باب الاستحداد انما الاستحداد هو حلق العانه لان الشعر الذي حول الدبر مستور بالاليا فلا يدخل في هذا الباب انما اللي يدخل في الباب ده اللي هو حول العانه وحول حول العانه هو فرج المراه او ذكر الرجل هل يجوز ازاله شعر اللي حول الدبر نعم يجوز وهو من باب التنظيف إن الإنسان لو استعمل كريمات أو غير ذلك للتنظيف فهذا جائز ولا يمنع لأنه شعر مسكوت عنه في البدن والشعور في البدن ثلاثة, ثلاثة, ثلاثة أنواع النوع الأول نوع مأمور الإنسان مأمور بتركه كشعر اللحية للرجل وشعر, وشعر الرأس للمرأة فالانسان المسلم مأمور بتركه يحرم على المراه حلق حلق شعرها ويحرم على الرجل حلق لحياته ده اول نوع النوع الثاني نوع مأمور بإزالته زي مثل شعر العانه وشعر الابط وقص الشارب كل ده من الشعور التي حث الشارع على ازالتها بقيه الشعر اللي في البدن مسكوت عنه واللي مسكوت عنه هذا ليس له حكم ان اراد الانسان حكم الاباحه يعني مباح ان اراد الانسان ان يتركه تركه ان اراد ان يزيله ازاله وكان كثير من السلف يحب ان يزيل شعر بدنه كفعل ابن عمر وغيره ان يتنور النوره اللي كانت تستعمل زمان نوره اللي هي طلاء نبات فيه مواد زي الكبريت كده توضع على الشعر تترك لمده ربع ساعه تزيل الشعر اللي هي الكريمات المصنعه الان التي تزيل الشعر فيها مواد كبريتيه المواد الكبريتيه ديت من صفاتها انها بتقطع الشعر فالانسان ممكن يستعملها وتقوم مقام الحلق يبقى الاستحداد فيه الحلق فيه الازاله بالكريمات وأقل شيء فيها القص يعني يجوز القص المبالغة في القص جائز فيها ولكن الحلقة أفضل الحلقة أفضلها النتف جائز يقوم مقام الحلق ولكن الحلقة أفضل الثاني نوع طيب الاستحداد احيانا دلوقتي في مراكز تجميل بتستعمل الليزر في إزالة الشعر هل هذا يجوز أم لا هذا الأمر فيه كشف للعورات لأن اللي بيستعمله إما ذكر رجل أو امرأة والاثنين لا يجوز له أن يكشف العورة المغلظة للمرأة إن كان هذا الليزر في الأماكن التي ليست فيها عورة جاز أما في العورة لا يجوز لكشف العورة لو المرأة فعلتها لنفسها جاز لو هي استعملت هذا الأمر لنفسها جاز كالاستحداد واستعمال الكريمات وغير ذلك أما امرأة أخرى أجنبية غريبة تعملها لها ففيه كشف العورة بلا حاجة اتنين الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة الحشفة هي رأس الذكر يزيل الجلد التي تغطي الحشفة التي يولد بها الطفل الصغير فهذا هو الختان وهذا في حق الذكر أما في حق الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج قيل انها تشبه عرف الديك والصحيح أنه واجب في حق الرجل سنة في حق النساء ده اختياره والحنابلة كلام الحنابلة واختيار الشيخ عثيمين والحنابلة على واجب للرجل واجب للمرأة واجب في حق الرجل وواجب في حق المرأة وهذا هو الصحيح في قول الحنابلة عند الحنابلة هذا هو وده قول اخر أنه واجب في حق الرجال واجب في حق مستحب في حق النساء وفي قول ثالث ضعيف سنة في حق النساء سنة في حق الرجال يعني هو ثلاث اقوال وفي اكثر من كده ولكن الاقوال دي الاقوال المشهوره يعني والراجح انه واجب في حق الرجال واجب في حق النساء وليس هناك دليل يفرق بين الرجل والمراه في ذلك انما كل الادله جاءت تامر الرجل والمراه امرا سواء في ذلك وإبراهيم عليه السلام اختن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة والقدوم إما آلة النجار أو موضع بالشام مكان بالشام يعني سيان هذا أو هذا إنما هو ابراهيم إبراهيم والله عز وجل أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم هذا أمر للذكور أم للإناث للذكور والإناث فاتباع ملة إبراهيم للكل والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة القلفة اللي هي الجلدة التي تغطي الحشفة والتي تغطي تقطع في الختان اسمها قلفة وفوائده كثيرة وأما المرأة فانه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع اسرعوا للبر و الصغير على اكمل حال المساله مساله طبيه يعني الافضل الاطباء بيحددوها وهو الطفل الصغير بيمر بمرحلتين المرحله الاولى اول ما يولد بيبقى فيه مواد من امه بتساعد على التجلط فده الافضل ليه هو في خلال اول اسبوع يختن لان الكبد بتاعه ما, كانش بيت ما بيتكونش دلوقتي بيتكون بعد شهور والكب والكبد بيطلع مواد بتساعد على التجلط تجلط الدم والبرق فالأفضل أنه هو أفضل طبيا أنه هو أول ما يولد في خلال أول سبعة أيام يختن يا إما تستنى بقى بعد أربع شهور وفي الحالة ديت هيبقى الولد بدأ يحرك رجله وحركته تبقى كثيرة فلو الختان هيبقى يؤلمه أكثر فالانسان مخير بين ده وده انما الوجوب امتى قبل البلوغ يعني هو وقت النهايه قبل البلوغ كل ده وقت يجوز لك انك تختن الابن في اي وقت من هذه الاوقات الافضل الاطباء بيحددوا ال على حسب الحاله الصحيه بتاع الطفل ولكن نظريا ان الطفل اول ما يولد في خلال سبعة ايام بيكون يستطيع أن هو يعمل هذه العملية أن هو يختتن. في ختان بسموه الختان الفرعوني. ده ختان للمرأة. ده منهي عنه. وده يحرم هذا الختان. الختان الفرعوني هذا هو إزالة فرج المرأة بالكلية. ولا يبقى إلا فتحه يدخل منها الذكر فقط ده بيسموه الختان الفرعوني ده طبعا منهي عنه وده يحرم فعله وبرضه لا يجوز للمفتي ان يدخل الختان الاسلامي في الختان الفرعوني ويوصف الكل بالحرمه فان الختان الاسلامي له طريقه يقطع الزائد من الجلده فقط اما الختان الفرعوني ازاله الفرج بالكليه هذا مضر للمراه فالختان طبعا هي دي مسألة من المسائل السياسية في بعض المسائل الفقهية كده ضمت للسياسة قهرا طب ايه دخل الختان في السياسة مفيش مفيش علاقة وثيقه بين الختان والسياسة السياسة ده ملك فيه احزاب ودنيا والختان يعني ما ولكن للأسف هي مؤامره ضد المرأة تحرير المراه مؤمر تحرير المرأة تبدا من الختان ان هو يعني بيصفوا ذلك ان هو اهانه للمراه زعموا ذلك يعني ولكن هي صيانه للمراه ولكن هي العبره كلها ان هو ده مؤامره مغلفه مؤامره مغلفه بالفاظ بألفاظ جذابة جذابه زي حقوق المراه الحفاظ على المراه والكلام ده في الحقيقه هي هدف واحد للأسف الشديد انزلق فيه بعض المشايخ اللي هم علماء السلطة الذين طواعوا الدين لخدمة السلاطين فيملى عليه الفتوى الختان حرام يبقى الختان حرام النقاب حرام يبقى النقاب حرام البنوك حرام يبقى البنوك حرام أصلي حلال يبقى حلال تلفزيون حلال يبقى حلال وهكذا يملى عليه الفتوى وهو يبحث عن مخرج شرعي ليها طبعاً هو بيألف لما بيبحث عن مخرج بيحاول يرضي الجماهير بتخريج فقه ضعيف وربما يكون شاذ وفي النهاية هو عايز يمرر المسألة وقبرا يعني هي كده وخلاص ولكن دين الله عز وجل باق ودين الله عز وجل غير محفوظ بحفظ البشر إنما محفوظهم بالله, بالله عز وجل فمهما يفعل هؤلاء العلماء أو هؤلاء الناس يعني أنا أتحفظ عن كلمة علماء لأن العالم هو الذي يخشى الله عز وجل في ويراقبه في كل فتوى يذكرها إنما هي يعني ممكن نوصفهم بأنهم علماء شرطة أو علماء سلطة طوعوا هذا الأمر للمناصب التي يجلسون عليه الأمر الثالث قص الشارب وإحفاءه هو قص الشارب أو إحفاءه القص أو الإحفاء وهو المبالغه في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها وفي كل هذه مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إحفائها منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحف الشوارب في رواية انهكوا الشوارب فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. المسألة ديت فيها مسألتين. مسألة الأولانية قص الشارب أو إحفاءه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقص من شاربه فليس منه قص الشارب. قص الشارب أو إحفاء له صورتين. الصورة الأولى هو القص والقص هو المبالغه القص له القص هي موضوع الصرطين. القص ان تقص طرف الشارب الذي على الشفه ده قص لا تجعل الشارب ينزل على الشفه انما تقصها وكان ابن عمر له شارب كبير اذا غضب فتله بس كان يقصه من ايه يظهر هو ده المخالفه التي بيننا وبين اهل الكتاب تلاقي القسيس الحته دي واحده كده اللحيه في الشارب التحموا مع بعض وهو بقى في فتحه صغيره كده يدخل منها الطعام وشكله مقزز جدا في بعض القساوسه اذا نظرت اليهم يعني بتمنع الاطفال من النظر اليهم حتى ينامون نوما هادئا يشبه الشيطان تماما يعني طبعا نحن نشوف نشيطان ولكن إن كان الشيطان أقبح من ذلك فنحمد الله عز وجل أنه أخفاه عن أعيننا منظر قبيح جدا ومقزز فالدين الإسلام دين نظافة فأمر المسلم أن أقل الأحوال أن يكشف الشفا النوع الثاني الإحفاء والإحفاء هو الانهاك أو المبالغة في الجز كلمة جز الشوارب وهذا فعل ابن عمر كما في البخاري كان ابن عمر يجز من شاربه حتى يرى بياض الجلد منه فده نوعين القص أو الإحفاء والإحفاء ليس معناه الحلق إنما الحلق الذي ورد في عن السلف هو الإحفاء الإحفاء إنه يبالغ في قصه ولا, يشيل ولا يزيله بالموس بل الإمام مالك كان يبدع من يفعل ذلك ويقول يؤدب من حلق شاربه بالموس لأنه مخالف للسنة إنما يقصه بالمقص أو بالمكنه لو حتى على رقم زيره لأن زيره مش حلق قص لأنه بيبقى اثر صغير جدا لا يزيله إلا الموس فهذه صفة الحلق أو صفة القص أو الإحفاء يصرد دي دي يصرد الإنسان مخير بين فعل ذلك وفعل ذلك ولم يرد يعني ورد هذا عن ابن عمر وهذا عن عمر يعني الأمر ورد هذا وهذا أما اللحية هذه مسألة أخرى واللحية أجمع العلماء على أن يأثم حالقها حلق اللحية محرم بالإجماع لم يختلف في ذلك اثنان كما نقل ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع وقال واتفق المسلمون على أن حلق اللحية مثله لا تجوز ده اتفاق بين أهل العلم ابن حزم توفى سنة كام؟ سنة ربعمائة ستة يعني تقريبا في المتقدمين المحدثين متقدمين وطبقة المتوسطين عند الفقهاء عند فقهاء الحنابلة وغيرهم يعني متقدمين برضو فلما ابن حزم يذكر ذلك ان اتفاق اهل العلم على ان اللحية محرم حلقها وفي كتاب الابداع لمدار الابتداع للشيخ علي محفوظ ذكر فيها نصوص العلماء الائمه الاربعه في التحريم وان الامام الشافعي رحمه الله نص في الامه على الحرمة انا اخص بذلك الامام الشافعي علشان خاطر متاخرين شافعيه زي زي ابن حجر الهيثمي او الهيثمي والرملي الاثنين ذكروا بكراها ونسبوا ذلك للرافعي والنووي والغزالي ولكن مذهب الشافعي الامام الشافعي نص في الأمة على حرمه حلق اللحيه وكذلك الائمه الثلاثه الحنفيه والمالكيه والحنابلله نصوا نصا قاطعا على حرمه حلق اللحيه والتعيس من قال أن نصوا بحرمة حلق اللحية لأنها كانت عادة عندهم وطبعا الكلام اللي بيقوله مين؟ علي جمعة قال ان الفقهاء لما نصوا حرمة حلق اللحية ده لأن ده كان عندهم حلق اللحية عيب ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ب... بالأمر بخالفه آ... اليهودة خالف المشركين خالف المجوس صح، وفروا اللحية، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، كل دي أوامر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعفعلها كأنها عادة، وهل الله عز وجل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بذلك، هل أمره وكان لا يعلم أنه سيأتي زمن كزماننا تكون اللحية فيه إرهاب؟ طبعا هذا خطل. وهي طبعا إحنا قلنا فتوى مساجاة هو مأمور بالفتوى بذلك وهو بيوجهها بطريقاته قول أنها مثله تعرف مثله يعني ايه؟ نص الإمام ابن حزم يقول كده اتفق المسلمون على أن حلقة لحية مثله التمثيل أنت عارف التمثيل بالشيء مش النبي صلى نهى عن التمثيل بالقتل التمثيل ده اللي هو تقوم جاي ايه بعد ما تقتله توم جاي أقطع وقطع وشه وقطع ودنه قطع ودنه بحقه حقيقي مش, مش, مش حد ومفقع عينيه بخلي وشه وجهه تمثل بوجهه تمثل بيه يعني تجعل وجهه قبيح فمثله يعني الانسان اللي بيحلق لحيته بيمثل بوجهه بيمثل يعني ايه فهمتوا معنى التمثيل ايه التمثيل اللي هو التشويه يشوه الوجه فالإنسان لما بيحلق لحيته وشوه وجهه ف... فهو ده كلام ابن حزم إنها مثلة يعني تشويه للوجه على خلاف الخلقة كأن واحد جاب مقصه قطع مناخيره ويقول لك انا حر يا عم هي مناخيرك ولا مناخيري فهل هذا الفعل جائز لا لأنه بيمثل بنفسه يحرم عليه الأعضاء دي مش ملكه ده استعارة هي مش بتاعته ربنا أعطاه له عشان ينتفع بها في الحياة ولذلك يحرم على المراه ان يفعل شيء في اعضائه دون امر من الله عز وجل بذلك نحاول احاول واحنا ماشيين كده نجاوب على على على الحلق يجوز حلق الشارب وحلق الاث إحنا قلنا الحلق والنتف حكم واحد يعني يجزي والقص المبالغه في القص مجزي انما في افضل حلق العانة أفضل، نتف الإبط أفضل، يعني اللي ورد فيه النص في الحلق يبقى هوذا الأفضل، اللي ورد فيه النص في النتف يبقى هوذا الأفضل، إنما الحلق يقوم مقام النتف والنتف يقوم مقام الحلق، المهم يزال وخلاص. فهذه مسألة الشارع ومسألة اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قالوا حقول حديث سريعا كده حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى بعت له رساله ليدعوه للاسلام فكسرى طبعا كان رجل مغرور وفيه كبر فجاء قايل الاثنين عنده ايه روحوا فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وكانوا في المجوس بيحلقوا لحيتهم ويوفروا شنابهم تعرف يعني بيبقى الشكل المجوسي بيبقى حلق لحيته وعمل إيه زي عشماو كده شنبوا شكل قبيح هم دول كانوا المجوز بيفعلوا ذلك آه وساعات بيوم وصل الشارب بإيه بالسوالف كده يعني كزواء يعني بيشوه ويمثل بوجهه فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس فأول ما نظر إليهم أدار وجهه وقال ما ردش عليهم بقى في كسرة بعث إليك أو كلمد قال من أمركم بهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا فقالوا ربنا يعني كسرة يعني من أمركم بهذه الصورة المشوهة من شوه وجهكم هكذا فقالوا ربنا يعني كسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أما ربي فقد أمرني بهذه وأشار إلى لحيتي شوف حتى اللفظ أما ربي فقد أمرني بهذا يعني لما واحد يسمع الحديث ده يسيب يعني يحلق لحيته تاني الله عز وجل من فوق سبع سماوات هو الملك يأمر المسلمين بإطلاق لحياته وهو يقول إيه يعني ما الحجة أنه هو هو يعلم أن الصحابة كلهم كانوا ملتحين ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحياته تغطي صدره وتقول له التحي يوم جاء ضاحك ويقول لك أصلها سنة يعني الإجابة هل توافق السؤال طيب اعتبرها سنة هي سنة وحشة سنة معنى كده متروكة معناها مش سنة لم يقل أحد من اهل العلم أن إطلاق اللحية سنة مطلقا ومن قال بذلك فقد افترى على الله كذبا فتسألوا يقولك أصليها سنة طيب عم اعتبرها سنة هي السنة وحشة ما أنت بتصلي السنة بعد الظهر وما بتسيبهاش ولما بقولك اعملها تقول لي اه اعمل مش معنى دية يعني لو قفت فيها ولك عشان الارهابين بس اللي بيعملوا كده وبقت اصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في الارهابين طب ربي انت اقول له انا مش ارهابي اهي دي اللحية اللي بحقق حقيقي انتوا ارهابيين انا بقى حلتحي اللحية السنة ووري الناس السنة فكثير من الناس تخلى عنها لانه هو مكسوف بصراحة انه هو يقابل الناس باللحية ولكن دين الله عز وجل زي ما قلنا انه هو محفو بحفظه سبحانه وتعالى المساله الرابعه تقليم الاظفار او الاظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول والتقليم يجملها ويزيل الاوساخ المتراكمه تحتها وقد خالف هذه الفطره النبويه بعض المسلمين فصاروا يطولون اظافرهم واظافر اصبح معين من ايديهم كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله والله فعلا من تزيين الشيطان تجد المرأة مطولة ضوافرها كبيرة كده ولا تكتفي بذلك ده تصبخها بصبغة حمراء اللي هو المنكير وليجي يشوفها بقى يعني الضفر طويلة مصبغة بلون الدماء وتقول أن هذا فيه جمال ده أي جمال يعني ده يعني زوجها المسكين اللي في البيت أول ما رأى هذا المنظر يطيع الأوامر ولا يعصيها مطلقا لان هي يعني المنظر دا يذكره بالمخالب الأسد الملطخة بالدماء. أي زينة في أظافر طويلة وملطخة بلون الدم. ده فعلا من تزين الشيطان ده لون الأحمر يعني اللون الأحمر. وهكذا يعني هكذا قالوا أنه زينة ولكن الزينة الحقيقية للمرأة. وده كمان حتى عشان ما يزعلوش النساء في دلوقتي في الصادرات بتتباع ضوافر جاهزة متلوينة بالاحمر جاهزة عشان خاطر لو لوحدة يعني ما لحيقيتش تربي ضوافرها الجزهة فتشتريها جاهزة علشان خاطر لو كانت لسه الجزهة يعني ايه مستجد يعني فالله مستعان يعني هنعمل ايه وهكذا قالوا انه زينة ولكنه تقليد الغرب محض دون اتباع لأداب الإسلام اه دفن الأظافر دي مسألة ذكرها بعض الفقهاء هو من باب الأدب ومن باب النظافة انما ما وردش فيه شيء نص شرعي إن الإنسان بعد ما يقص أظافره يدفنها هي المقصود من الدفن التغييب يعني إنك انت تغيبها عن الأنظار وعن تناول الناس لان ممكن واحد وهو بيأكل يجد أظافر في الأكل فما يعني ماذا سيفعل ستؤذيه فعشان أذية المسلمين الشعر والأظافر بعد القص يستحب دفنهم أو إزالتهم في مكان بعيد عن تناول الناس إنما ورد في الدفن مخصوص ما فيش حاجة في الدفن ما وردش شيء كل اللي ورد فيه ضعيف يعني وردش فيه صحيح, صحيح فيه ندفو الإبطي الإبطي بتسكين الباء أو بكسرها الإبط أو الإبطي أي إزالة الشعر النبت فيه فيسن إزالة هذا الشعر بالنتفي نتف أفضل حاجة أو الحلق أو التقصير تقصير المبلغة في التقصير أو غيرهما يعني المبلغة في التقصير أو الإزالة بالكريمات لما في ازالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر الروائح الكريهة بتتكون في هذه الأماكن نتيجة من وجود بكتيريا هي الرائحه الكريهه دي جايه منين بكتيريا بتعيش في هذه الاماكن على الشعر فلما تخرج البكتيريا تتغذى على العرق فلما يخرج العرق تتغذى عليها البكتيريا وتخرج الناتج بتاعها بقى ليه الرائحه الكريهه فهو ازاله الشعر يزيل كثير من هذه البكتيريا فيسهل على الانسان تبقى رائحته نظيفه فان استمرت الرائحه يجوز أن يستعمل مزيل الروائح مزيل الروائح مزيل الروائح بيبقى غالباً بيبقى فيها مواد قاتلة للبكتيريا وقابضة بتقتل البكتيريا أيام أو بعض اليوم مثلاً أو شيء فيجوز الإنسان أن يستعمل فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة وليكون المسلم على أحسن حال مبتعداً عن تقليد الكفار والجهال مفتقراً بدينه مطيعا لربه متبعاً لسنة نبي حرق الأظافر والشعر جائزة ومرضش في نهي إنما ده فعل الصحرة إن الإنسان لو فعلوا بينه بالنفس حتى يعني يتخلص منهم جائز إنما حياناً بعض الصحرة يفعلون ذلك في اسئله خارج عن الموضوع بس لو في وقت هنجاوبها ان شاء الله ختان البنت ما بيبقاش بعد سبعة ايام ختان البنت يكون بعد اكتمال الجهاز التناسلي بتاعها قبل البلوغ وبالنسبه للاخذ من اللحيه يجوز الاخذ من اللحيه فيما فوق القبضه ده اللي ورد عن السلف، إنما أخذ اللحية أخذ المخنثين تعرف أخذ المخنثين إن هو يجعلها كده نهى عنها كثير من السلف ووصفوها بهذا الوصف يعني إن هو لحية المخنثين. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك والاستنشاق واستنشاق الماء والمضمضه وغسل البراجم. والبراجم هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ اللي هي العقد دي بيجتمع فيها الوسخ لأن هي لما الواحد بيفرد إيده كده بتبقى منطبقه فبع العرق يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء وذلك لحديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال مصعب بن شيبة ونسيت العشرة إلى أن تكون المضمضه. حديث رواه مسلم بالنسبة في حديث في مسلم لأنس بن مالك قال وقت لنا أو وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار أربعين يوما فالإنسان يجوز له أن يقص الأظافر إن لم تفحش في خلال أربعين يوم، وأفضل الأحوال أن يقصها كل سبعة أيام، فإن لم يستطع فقبل الأربعين وبعد ذلك يحرم، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وفتوى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أنه يحرم تركها بعد الأربعين. الوضوء المساله الاولى تعريفه وحكمه الوضوء لغه مشتق من الوضاء وهو الحسن والنظافه وشرعا استعمال الماء في الاعضاء الاربعه وهو الوجه واليدان والراس والرجلان على صفه مخصوصه في الشرع على وجه التعبد لله تعالى وحكمه انه واجب على المحدث اذا اراد الصلاه وما في حكمها كالطواف ومس المصحف ده الوضوء وتعريفه الوضوء المقدمة اللي فاتت دي كلها والوضوء والغسل كل ده من شروط الصلاة إنما الوضوء مخصوص كده ده عبادة لها أجر مخصوص ولها فضل مخصوص وسبب في تكفير الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يمحو الخطايا ويرفع الدرجات الاثنين تعرف الانسان يا اما حسناته سيئات ده بقى بيمحو الخطايا ويرفع الدرجات منها الايه الوضوء على المكاره وانتظار الصلاه بعد الصلاه وكثره الخطا إلى الايه؟ الى المساجد يعني الصلاه والمشي الى المساجد والوضوء بيمحو الخطايا ويرفع الدرجات الإنسان في هذه الدنيا يعني دنيا مزرعة للآخرة بيكتسب فيها حسنات ويفعل أفعال سماها المكفرات أو الماحيات تمحو الذنوب زي الوضوء على المكاره فالوضوء على المكاره من الأسباب التي تكفر الذنوب تمحو الذنوب زي الاستغفار والتوبة والمصائب المكفرة التي إذا احتسبها الإنسان كفر الذنوب، كذلك الوضوء على المكاره الوضوء أيضا بيغسل الجوارح من الذنوب حديث صحيح مسلم إذا توضع حديث أبو هريرة إذا توضع المسلم فغسل يداه غسل يديه خرجت كل خطيئة فعلتها أو بطشتها يده حتى تخرج من تحت إيه أظفاره مبلغة فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة فعلتها على وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة فعلتها رجليه حتى تخرج من تحت أذفاره فغسل الوضوء غسل في الوضوء بيخرج الذنوب الملتسقة بالجوارح فمكفر للذنوب الوضوء أيضا في يوم القيامة له أثر ياتي يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه تاتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء الغره بياض في الوجه في الجبين والتحجيل بياض في الاعضاء الاربعه زي الخيل المحجله سودا وتلاقي في ثلاث رجول منها بيضه فيها حليه بيضه كده فالمسلم ياتي يوم القيامه من أثر الوضوء غر محجلون تبلغ الحلية يوم القيامة مبالغ الوضوء أماكن الوضوء حلية يتحل الإنسان باللؤلؤ والذهب والأساور من فضة وغيرها مما ورد في القرآن في مواضع الوضوء وأيضا إذا بات المسلم متوضئا ومتطهرا بات معه في شعاره ملك الشعار اللي هو الملابس التي تل الجلد ملابس الداخلية يدخل فيه ملك ويقول اللهم مغفر له اللهم ارحمه طول الليل إذا استيقظت الملك ده حديث صحاشق الالباني فده دليل على ان الوضوء نفسه فيه كرامة وفيه فضل ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حتى سموا الواحد لما يخرج ريح سموه إيه محدث محدث يعني ايه؟ عمل حاجه جديده عليه ليست هذه طبيعته انه هو كان متوضئ والمسلم متوضئ متطهر فلما اخرج ريح اسمه محدث محدث يعني من الحدث اللي هو الشيء الجديد فكل هذا من فضائل الوضوء و يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا على وضوء وغير ذلك من الأمور التي يستحب الإنسان فيها أن يتوضأ، نعم؟ على المكاره, على المكاره التي يكرهها الناس يعني إيه؟ الوضوء على المكاره يعني عند المكاره، آه مكاره النفس يعني مثلاً قمت تنتل في الفجر والدنيا شتة اللي فات كان ساعة قوي والدنيا ساعة، ومتنت جاي إيه؟ بتفتح الحنفاس سخنة بقى عشان تتوضأ. ما لقيتش ماء صغر ماذا ستفعل في ورطة هتأول مرتك من نوم وتقعد تزعى لها انها ما شغلتش سخان صح ولا تقول اللهم لك الحمد فضل من الله عز وجل إنه هو إن أنا حتوضع على المكاره وتروح تشكر زوجتك على هذا العمل الجسيم لا على المكاره مبالغه يعني إنسان لما يتوضع على المكاره ترفع الدرجات طب الوضوء مش على المكاره الفضائل الاخرى اللي هو يمحو الذنوب اللي بالجوارح وغير ذلك انما رفع الدرجات متخصص على المكاره عند المكاره انسان مريض وقائم يتثاقل فيتوضا وهو كاره كل هذا بيرفع الله عز وجل فيه منه. كره النفس إنما في كره طبعي إنما في حب شرعي انت لما تعلم هذا الاجر هتقوم نشيط انك انت تتوضع على المكاره وتلاقي الماء ساعة تقول يا سلام ايوه كده درجات تعلى اكتر ده حب شرعي انك انت حبيت إن, ان يرفع الله عز وجل بيك الدرجات انما النفس تكرهه كره طبعي يعني الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب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 ثبتت بذلك مشروعيته أو مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع وعلى من يجب يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها دي شروط الوجوب بقى مسلم فالكافر مش واجب عليه بالغ يعني الصبي الصغير الذي لم يبلغ مش واجب عليه إذا أراد الصلاة يعني مش واجب في وقت غير الصلاة إنما يجب إذا أردت الصلاة وما في حكمها اللي هي مس المصحف والطواف واما متى تجب فاذا دخل وقت الصلاه او اراد الانسان الفعل الذي يشترط له الوضوء كمس المصحف والطواف وان لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف شروطه يشترط لصحه الوضوء ما ياتي الشرط اللي هو ايه الشرط اللي هو لا يصح الفعل الا به ده معنى الشرط ده بالبق كده انما اصوليا هو لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ويلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني ايه يعني الواحد قلنا ان الوضوء شرط للصلاه لا يلزم من وجود وضوء وجود صلاه انت توضات لتنام ويلزم من عدمه العدم يعني انت ما توضاتش مش هتصلي يلزم من عدمه العدم يعني لو مش موجود هذا الشرط فالصلاه باطله ويشترط لصحه الوضوء ما ياتي الاسلام والعقل والتمييز يعني عشان الانسان يصح وضوؤه بقى ماذا ما هي الصفات التي لابد أن تكون فيه الأول الإسلام والعقل والتمييز الإسلام فلو الكافر توضأ لا يصح وضوءه لأنه لابد فيها من نية ونياته لا تصح والشرط فيه الإسلام وهو غير مسلم العقل يعني لو المجنون توضأ لا يصح وضوءه التمييز يعني الطفل الصغير اللي أقل من سبع سنوات تمييز يعني سبع سنوات أقل من سبع سنوات لا يصح وضوءه فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز اللي هو سبع سنوات سموه سن التمييز ليه؟ لأن الطفل في هذا السن يبدأ يميز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ علموهم لسبع علموهم الصلاة لسبع سنوات لأن بدأ سن سبع سنوات يبدأ يتعلم قبل السن سبع سنوات ما بيميزه مش هيعرف يتعلم ولذلك ده سن المدارس وسن كل التعليم يبدأ إنما سن تحفظه القرآن والتأديب أقل منه الطفل يؤدب من أول ثلاث سنوات يبدأ يؤدب ويبدأ يتعلم قرآن ويحفظ القرآن أول ما يتكلم ينفع يقرأ قرآن ويحفظه إنما سن التأديب والتعليم يكون من بعد السبع سنوات النية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينوي بقلبه الماء الطهور لما تقدم في المياه يعني كل الأبواب المياه اللي فاتت ديت عشان قطر النقطة الماء الطهور شرط من شروط صحة الوضوء أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوها كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم <تصفيق> ده من شروط صحته إنه يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ساعات المرأة بتضع منكير على ضوفرها المنكير ده طلاء يمنع وصول الماء إلى البشرة بوهية فلا يجوز أن تضعها وتتوضا عليها تفرضنا توضأت وبعدين وضعتها يجوز لها أن تصلي حتى تحدث طب لو أحدثت يجب عليها أن تزيله فعش تمسح عليها في بعض النساء بتقيس تقوم جاما متوضيه ومسحه على الضوافر انا ما أعرفش حاجة اسمها مسحه على الضوافر هو في مسحه على مسحه العمامه مسحه الجبيره مسحه على الضوافر لم يرد في كلام الفقهاء قط مسحه على الضوافر انما هي المراه سعد بتتساهل تعمل وفي حاجه اسمها ضوافر اسلاميه اقصد منكير اسلامي منوكري الإسلامي ده يعني سهل الإزالة بتشيله بضوافرها جدا ده لا يجوز أيضا أن تتوضع عليه إنما هي تشيله وتتوضع وبعدين ممكن تحطه بعد الوضوء يبقى الشرط إنه هو شيء يمنع الماء إلى البشرة حائل حائل يعني يعني جسم ما بين البشرة والماء جسم بسموه جرم طب الحنة لا تمنع لان الحنه صبغه يبقى انا كده لازم افرق بين حاجتين الصبغات اللي بتصبغ لون الجلد زي الحنه في بعض النساء بيرسموا على الجلد ده مش وشم حنه بالحنه كده بيرسموا على الجلد رسومات ان كان للزوج جائز ان كان لغير الزوج حرام لان ده من الزينه فلو حترسم على الجلد ده مش وشم ده يجوز انها تفعله بالشرط ده انها يبقى زينه للزوج ويجوز انها تتوضع عليه لان ده صبغ مش مش مش مش جرم انتوا فهمتوا يعني ايه جرم وصبغ الصبغ ده لون الجلد زي لون الجلد تغير انها ما فيش طبقة انما الجرم اللي هو بوهية مش البوهية دي انت لو شلتها هتشيل جسم الضوافر لو انت شلتها تلاقي فيه طبقة زلتها طيب الكريم واحد حط كريمات علاجية على الجسم دي تمنع وصول الماء إلى البشرة ولا لا هي لو كان لها لسه لونها ابيض يبقى كده تمنع لو كانت جلده امتصها خلاص وما بقاش جريل بس يبقى لا تمنع خلاص الزيوت لا تمنع طب واحد حط على راسه جل الجل لو عمل طبقة في بعض الناس بقى اللي هم بيحطوا جل بي بي بيحطوا جل جل يعني ايه بيبان لونه أزرق باين ده يمنع إنما لو حاجة بسيطة بحيث إنه هو زال لزق بس الجلد كده زال ده لا يمنع الزيوت لا تمنع خلاص يبقى العبرة بوجود جرم يمنع ولا لا جسم يمنع جسم يفصل بين الماء بين الماء والبشرة طيب الأسنان المركبة طقم السنان يمنع ولا لا هو لو احنا قلنا المضمضة مش من الواجبات هي المضمضة مستحبة ان هو لا هو ما منعش المضمضة هو منع وصول الماء الى اللثة انما المضمضة نفسها فالاسنان المركبة لا تمنع ايضا يجوز الانسان ان هو يتوضع وهو فوق الاسنان المركبة الخامس الاستنجاء او الاستجمار عند وجود سببهما لما تقدم زال الترتيب وسيأتي الكلام حق غسل لجميع الأعضاء الواجب غسلها هايذكرها بقى بالتفصيل الجبس الجبيرة يمسح الجبيرة آه، هتيجي ان شاء الله في المسحة والمسح على الخف فروض الوضوء ستة فروض يعني ايه بقى فروض انت عارف احنا هنقسم الوضوء الى شروط وفروض وواجبات ومستحبات دي تقسيمة الوضوء الفروض يعني لو حاجة فيها اختل يبطل الوضوء يعني الست حاجات الاشياء دولت الست اشياء لو ان واحد من المسلمين ترك او لم يفعلها جيدا في الاشياء السته ديت يبطل الوضوء يبقى دول اهم ست اشياء في الوضوء اللي هو إيه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم غسل الوجه وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس وأرجو لكم إلى الكعبين دي كده أربعة صح والترتيب لأن الآية جت ترتيبها والمولاة زود الترتيب والمولاة يبقى كده ستة أشياء لا يجوز للمسلم أن يترك إن ترك شيء فيهم تبطل صلاته يبقى إحنا كده لما نيجي ندرس في أي باب من أبواب العبادات لازم نرتب كده في ذهننا فين الأركان، فين الشروط، فين الواجبات، فين المستحبات أربع حاجات لازم تدرسهم الأركان والشروط لو ترك فيها شيء يبطل هذا العمل سواء بقى في الصوم، في الحج، في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، في التيمم في أي شيء من العبادات الأركان حطها قاعدة كده إذا اختل ركن من الأركان يبطل العمل إذا نسي الواجب صح العمل لو فعله متعمدا يبطل العمل السنن لو تركها متعمدا لا تبطل يبقى أنت لو قسمت التأسيمة دي هتستريح واحد عمل شيء في الصلاة وبيسألك صلاتي بطلة ولا صحيحة هتقوم أنت جاي قايل ببساطة جدا هو العمل ده من الأركان ولا من الشروط ولا من الواجبات ولا من السنن هتخطه تحت صنف من الأصناف الأربعة دول. لو كان من الأركان والشروط هتقوله إيه؟ لازم تعيد الصلاة لو كان من الواجبات هتسأله سؤال. إنت عملته متعمد ولا ناسي؟ كان متعمد تعيد الصلاة إن كان ناسي صلاتك صحيحة إن كان من السنن ما تسألوش خلاص صلاته صحيحة خلاص يبقى لابد أن إحنا في كل عبادة نتعلمها لازم نقسمها هذه التقسيمة عشان نستريح فهو هنا بدأ في الوضوء قسمه. الشروط يبقى أي حاجة من الشروط اللي فاتت ديت لو اختلت الوضوء يبطل والأركان كذلك لو اختلت عامدا ناسيا أي حاجة المهم اختلت تبطل العمل أول حاجة غسل الوجه مزيل العلق لما بينقودش الوضوء ولا العطور هنيجي إن شاء الله في نواخ الوضوء إخوة بتستعجل في الأسئلة بس الأخ اللي بيشتغل في الدهانات لازم ياخد باله من إيده وهو بيصلي لازم ياخد باله من إيده يغسلها بجاز أو يلبس جوانتي وهو بيستعمل في الدهانات المهم الدهان على قد ما يستطيع يزيله غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والانف من الوجه هنا المسألة ديت فيها عدة أشياء نخلصها بسرعة غسل الوجه بكامله غسل الوجه حدود الوجه من أول منبت الشعر المعتاد إلى نهاية الذقن إلى الأول حنجرة ده الوجه جزء ده من الوجه لأنه من اللحية واللحية من الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخليله مع الوجه فده من الوجه عند المرأة وعند الرجل فكل ده من الوجه هو بيقول بقى المضمضه والاستنشاق من الوجه دي فيها خلاف بين اهل العلم والجمهور على ان المضمضه والاستنشاق يستحب وليست من الاركان مستحبه المضمضه والاستنشاق ده قول الائمه الثلاثه اللي هو الحنفيه والمالكيه والشافعيه بخلاف الحنابلة يعني وفي روايه عند الحنابلة انها مستحبه وهي الراجح والمشهور في المذهب الحنبلي انها واجبه والراجح أن المضمضه والاستنشاق مستحبه غسل اليدين الى المرفقين لقوله تعالى وايدياكم الى المرافق المرافق اللي هي ده المرفق ماشي المرفق اللي هو المفصل داخل في الايه في اليد لابد ان هو يغسل لازم يتاكد المسلم ان هو يتغسل غسل الوجه في مساله عايز اقولها في مسألة غريبه جدا في المهذب للشيرازي اللي شرحه الامام النووي في المجموع بيقول ايه في المسألة ديت بيقول لو واحد له وجهان ماشي مش منافق يعني لا له وجهان بحقه حقيقي يغسل انه فيهم يعني يختار اي واحد فيهم ويغسله ولا يغسل الاثنين مسألة دي ربما تكونش في قديما مشهورة انما دلوقتي احنا محتاجينها يعني فالامام النووي أجاب عن هذا وقال قال الله عز وجل إيه يا أيها الذين امنوا إذا قمتم من الصلاة فاخسلوا إيه وجوهكم بالجامعة يعني للك وجه اتنين تلاتة اربعة تخسلوا تخسلوا وجوهكم وقال إنهم وجهين الإنسان دلوقتي فيه أنتم ما تسمعتوش عن حد ليه رصين مولود هو أصلا اصلا توأم في واحدة دلوقتي في أمريكا مشهورة عندها حاجة وثلاثين سنة لها رصين أخ... أه... توام سيامي والتوقم تلاسق ما معرفوش يفصلوهم وباضلوا عايشين كده ده واحد ليه رصين ممكن يغسل ال... الوجهين. طبعا المهذب في الشرازي ميت سنة كام في القرن الخامس ربعمية وشوية ربعمية وخمسين. طبعا المسألة دي أياميهم لم تكن تذكر يعني إلا نادرا ممكن واحد يتولد ويموت كده يعني قبل أن يعيش إنما الفقهاء أنا عايز أقول المساله ديت لأن الفقهاء سبقوا عصرهم لما الواحد لما يفتح كتب الفقه بيتعجب بيذكر مسائل معصرة حديثة ومسائل ممكن يكون هو نفسه مش متصورها لسه العلم ما جبهاش في مسائل الفقهاء ذكروا عليها المنظار ذكروها الفقهاء المنظار وفي مسألة ذكروها المنطاد زي الإمام النووي بيقول مثلا لو واحد ركب على بساط وارتفع البساط مسافه مسافة قصر رأسي طبعاً أنت بتستمتع أنت عايش في الخيال يعني أنت تفرج على فيلم خيال ولو خرج طلع فوق مسافة قصر 80 كيلو رأسي زي فيليكس اللي نط من فوق 38 كيلو ده الفيليكس لو كان مسلم وأزن على العصر هيصلي قصر هو فوق بلده صح؟ ولا هيصلي متم؟ دي الفقهاء ذكروها وطبعا ما كانواش يتخيلوا ان فيليكس هيطلع الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات على المنطاد عشان ينط النطة البهلوانيه اللي نطها ديت ف طبعا ما, ما ما كانش ما كانش عندهم كلام ده كانش عندهم حد بينط اقصى حاجه ينط يجزع من الأناية او ينط من الدور الثاني ولا حاجه انما ينط من فوق منطاد فوق 36 كيلو ولا 38 كيلو ما كانش يتصورون هذا الامر فخرقوا زمنهم وإلى الأزمان اللي جاية عشان الناس اللي بتقول الشريعة هنرجع تاني للشريعة في زمن التخلف ده احنا اللي في زمن التخلف ده احنا اللي مش عارفين نفرع على مسألة فرعية كده ده فقهاءنا اللي هو اللي انت بتقول عليه في زمن التخلف دولة سبقوا تاريخهم بألاف السنين وذكروا مسائل أنت أيها المتحدث الحديث المتجدد من تش أدر تتصورها لأنك أنت من تش عارف من تش لسه الغد الوقت ما وصل ما العلم الجديد ما وصلهاش يعني ولكن هي عبارة عن صراع ليس مش صراع الإسلام وغيره مش هي صراع الشريعة لكن الشريعة يعني والله الحمد والمنة يعني صالحة وكافية لكل الأزمين إلى يوم القيامة أزن أزن غسل الرجلين مسح الراس كله وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس فلا يجزئ مسح بعض الراس دون بعض غسلوا الرجلين إلى الكعبين بقوله تعالى ورجلكم إلى الكعبين الخامس الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه واليدين كما في الآية والموالاه بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا وحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء فلو لم تكن المولا شرط لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء واللمعة هي الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل وضبط المولائبة أن يمضي زمن يسير عرفاً أن يمضي دم... زمن يسير عرفاً الفقاء حددوه بأنه هو الزمن الذي ينشف الأعضاء ينشف العضو الذي قبله ده تقدير فقه إنما هي المسألة عبرة عن زمن وقت لو قلنا ثلاث دقائق خمس دقائق بقدر المستطاع ان هو الإنسان لا يفصل بين العضو والعضو الذي يليه بقدر هذا الوقت نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين Allo...